بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك والله وفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم والله مولاكم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 فنباني العليم القبير ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما وان تظاهرا عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلق كن أن يبدله أزواجا خيرا من كن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات سائبات عابدات سائعات سيبات وأبكارا يا ايها الذين امنوا قوا ان فتكم واهليكم نارا وقودا الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ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 129. الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات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 انك على كل شيء قدير يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم جهنم وبئس المصيف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 وضرب الله مثلا للذين آمَنُوا امرأة فرحون إذ قالت رب بن لي عندك بيتا في الْجَنَّةِ ونجني من فرحون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أَحْصَنَتْ فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الْقَانِتِينَ